يا ضماي لك ليالي ما شوفك اللي ما حل المسار حتى بطيوفك يا ضماي يا ضماي يمتعب لي لك ليالي ما شوفك يا ضماي هقساوة قلبي ولا منظروفك يا لك ليالي ما شوفك افك اللي ما حل المسار حتى افكار طيوفك يا ظما